ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الضعي فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب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 ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاء الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله أهل القرى لله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتووا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين من الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خشاعة، وَمَيُّقَشُ حَنَفِسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهُمْ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 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإشوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قيلتم لنا والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثُمَّ لَا ينصرون لأن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 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في نار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَسَاهُمْ أَفُسَاهُمْ أُولَافَكُمُ الْفَاسِقُونَ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 تخدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة